Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Ra Tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinne akthara الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والغمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون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 في ذلك لآيات آيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعنب وزرعوا نخيل وزرعوا نخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحدة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 أولائك الذين كفروا بربهم وأولائك وأولائك الأغلال في أعناقهم وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُونُ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا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 من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخفي بالليل وسارب بالنهاق له معقبة من بين يديه ومن خلفه يحفظنه من أمر الله.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 مواطنا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الا كباسط كفيه الى الماء يبلغ وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وللله يسجد من في السماوات من في السماوات والأرض طوع وكرها طوع وكرها وظلالهم وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ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 قَلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ أنزل من السماء ماء فسالت أودية فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومما ما يقودون عليه في النار بتيقاه حيلة أو متاع أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأم الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس، وأما ما يفعل الناس، فيمكث في الأرض.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 وَا هُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادَ أَفَمَن يَحْلُمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يتذكر أولو الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وَأَوَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةٌ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُنُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون والملائكة يدخلون عليهم من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 الذين آمَنُوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوّبا لهم. طوباء لهم وحسن ما آبَد كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّل لتتلو عليهم لتتلوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 الناس جميعا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة, قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا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 أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركا قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القانون بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من ناد ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياه الدنيا ولا عذاب الاخره أشق وَمَا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِعٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَايْمُ وَظِلُّهَا ك عقب الذين التقوا عقب الكافرين النار مثل الجنة التي وعده المتقون تجري من تحتها الأنهاار وكلها دار وظلها ك عقب الذين التقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به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 الكتاب يمحو الله ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت ويندهن الكتاب وَإِنَّا نُرِيْنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ هِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْنَكَ فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَنَ قُصْوَهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا اذل حكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس